عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى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 أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صبا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شقا، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وأذائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أَخِيهِ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قدون يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وُجُوهٌ يومئذ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ فَجَرَةٌ